لك يا رسول الله نهد قصائدي لو كان قلب للقصيد فذاك هم لن يطولوا من مقامك شعرة حتى حتى تطولت ذره العاشر وبالباب العاشر يختم علم اصول الفقه وينتهي ويبدأ في الابواب الثلاثة الاخيره في بيان عمل الاصولي نحن معنا الباب التاسع ننتهي به وبه ينتهي قواعد واصول علم الاصول ويبدأ في الباب الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر في تدريب الاصولي على كيف الوصول الى الحكم والاستغلاق قال الباب العاشر باب النسخ فقال حفظه الله الباب العاشر النسخ وفيه سته ضوابط الضابط الاول النسخ يقع في نصوص الكتاب والسنه قال الباب العاشر النسخ والنسخ في اللغة ياتي على معنيين المعنى الاول بمعنى الازاله اذا قال نسخت الشمس الظل اي اذا ازالته والمعنى الثاني بمعنى النقل كما يقول القائل نسخت ما في الكتاب اي اذا نقله وكتبه والنسخ في الاصطلاح رفع حكم متقدم بحكم متاخر او متراخ عنه بدليل شرعي رفع حكم متقدم بحكم متأخر بدليل شرعي يعني كما مر معنا وكما سياتي قال الضابط الاول النسخ يقع في نصوص الكتاب والسنة اي ان النسخ يقع في القرآن ويقع في السنة فمن القرآن الله عز وجل قال في ايات المائدة او في آية الأنفال قال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين آية أرناها في الصباح وإياكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. قلنا في هذه الآية أن المسلم يقاتل عشرة ولا يفر منهم ولا يفر منه. ويستطيع أن يغلبه ثم نازل التخفيف فنسخت هذه الآية وبقي وبقيت تلاوة ولكن زال حكمها أو انتقل حكمها إلى الآية التي تليها وهي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم إياكم منكم ها عشرونة إياكم منكم مائة صابرة يغلب مائتي وإياكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله فنقول أن الآية الثانية نسخت الآية هذا نسخ في القرآن كذلك يقع النسخ في السنة كنت نهايتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فكان النهي عن زيارة القبور ثم جاءت الرخصه بالاباحه بزياره القبور كانت الرخصة في اكل لحوم الحمر الاهليه ثم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهليه كانت الرخصة في نكاح المتعه ثم نهى عن نكاح المتعه في فتح مكه فلا قول رجاءت السنه فتنسخ السنه والعلماء قالوا الحكمه من النسب ولم ينزل الحكم الاخير ابتداء هي التدرس في تعلم الناس ومراعاه المصلحه وتطور التشريع واختبار المكلفين وغير ذلك من الامور لكن قال العلماء هناك امور لا يدخلها النسب كالتوحيد وكذلك الاخبار يعني بقصه موسى وقصه عيسى وقصة نوح لا يدخلها الناس ولا لأنه لانه عن شيء وقع في الماضي كذلك امور التوحيد لا يدخلها الناس لأن اصول الايمان ثابته لا تتغير ولا تتبدل كذلك نصوص الاخلاق والفضائل لا تتغير قال والنسخ بين نصوص القران والسنه ذكرنا نسخ القران بالقران وذكرنا نسخ السنه بالسنه بقي لنا هل ينسخ القران بالسنه ام لا ها. ينسخ القران ولا لا ينسخ ينسخ ما مثال ذلك ها قرآن نسخ بالسنه ها. لا نسخ يعني ها. <تصفيق> لا نسخ يعني ازال الحكم من الكلية ازال الحكم مش خصصه مش عام خصصة او مطلق قيد انا اقول ذا ها يعني هذا عليه نزاع انها نسخت بايات المواريث طيب لا من الان ليس له مثال هناك أنسلة 7 اولا تنازع العلماء في نسخ القرآن بالسنة منهم من ومنهم من خصه بالسنة المتواترة المتواتره أخذتم المتواتر مرضا ومعنى فالراجح أن القرآن ينسخ السنة طيب قالوا دليل ذلك قول الله عز وجل والذين يأتينا الفاحشة من في نسائكم في ها فاستشيروا على هنا اربعه ف... والذي ياشر الفاحش من ها فاستشيروا على هنا ايه اربعه منكم فانشهده فامسكواهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن ايه سليم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سليلة خذوا عني خذوا عني البقر والبقر جلد مايا وتغريبها والسيف والسيف جلد مايا والرجل نعم كان في الله كان فيما القرآن عشر يحرم طيب هو ده بقى بس ايه يبقى نسخ بايه هما كم نعم تمام تمام بسال جيد لكن هذا نسخت ايه حكما وتلا تمام نريد ايه موجوده ما زالت في القران ومع ذلك نسختها الايه السنه قال أيضا آآ آآ مسألة المواريث لكن العلماء اعترضوا اللي بارك الله فيه قال كتب الله كتب, كتب عليكم إذا حضر احدكم الموت ترك خير الوصيه لايه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين قالوا هذه الايه نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه الايه وبعد العلماء يقول لا لن تنسخ بهذا الحديث إنما نسخة بآيات المواريث طيب نسخ السنة بالقرآن هل القرآن ينسخ السنة ها اللي يجيب دليل هدينه مجلة وخمس حبات حلاة بس بشرط ما كنتش معاه غاية المعمول في شرح البداية في نصول ها يالله آه ممكن من الكتاب ويخد المجله اتفضل القرآن ليس سنة لأن السنة مبينة لأمر يعني انت تعترض ان القرآن لا ينسخ السن؟ لا في القرآن الراجع ان القرآن ينسخ السنة صدق معك الكتاب معك شهاية المأمود صدق الدين المجدد شهر رمضان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى بيت المقدس اجتهاده واتباعا لمن قبله وليس هناك دليل من القرآن يا عمر النبي صلى الله عليه وسلم باتي بيت المقدس اتباع الكرص في الصلاة فقالوا كان يتبع ذلك الاستناره من اين يمنا فنزلت ايه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن الا انك وجه الفرضاء فولي وجهك شطرا ايه المسجد الحرام فقال العلماء كان يستقبل بيت المقدس بالسنة، فنسخت السنة بالقرآن واستقبل البيت الحرام. استقبل؟ نعم. فاضل. سنة بدء يوم الحرام. إن شاء الله. تمام. أجمع النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله دليل الكتاب. أجمع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الحرام. هذا على نزاع بين العلماء والراجع قول الجمهور ان في اول الاسلام كانت صفر ثم جاء القران فنسخ رمضان طيب لكن لو قلنا نسخ القرآن بالقران نسخ القران على ثلاثه او إن نسخ الحكم والتلاوه وان نسخ الحكم دون التلاوه وإما نسخ التلاوة وبقاء الحق طيب مثال الأول نسخ التلاوة مع بقاء الحق نسخ التلاوة مع بقاء الحق أحسن اعطيه المجل يقول عمر رضي الله عنه إن الله قد دعت محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجل آية الرجل قراناه ووعيناه ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعد فأخشى إن قال بالناس زمان ان يقولوا لا نجد الراجع في كتاب الله يبقى هذه الآية نسخة ايه تلاوة لكن حكمها ما دال باقي الى ان ينس الله الارض ومن عليها ان نحذر معصم ذالي الراجع ايضا نسخ الحكم والتلاوه ها من يجيب مثال عزينا نوزع الحلوة دي الجاهدي مش شغاله ليه كل الشغل ياخذ الجاهدي ها طب نشوف كده لا نحن عايزين النسخ والحكم نسخ التلاوة والحكم احسن ذاك لا خير أطير. قال حديث عائشة قالت ربي الله عنها كان فيما انزل من القرآن عشر ربعات يحرمه فنسخنا بخمس ربعات يحرمه فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن ما معنى الجزئية الأخيرة من حديث عيشة وهن فيما يتلى من القرآن من يتعم هذه الجزئية إزاي النبي صلى الله عليه وسلم مات والآية نسخت حكما وتلاوة وما زال الصحابة يقرأونها لا لا يظن البعض أنها لم تنسل أو هه قرب النجل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نسخة الآية وما ترصلها، فكم بعد الصحابة أخذ الآية ولم يعلم بذيء الناس؟ طيب الثالث نسخه أخوان نسخ الحكم وبقاء التلاوة كل الآيات اللي مروا على عن... آية التخفيف آية ال اللي... ولناتي الذين زعجوا والذين يتوفون أموك وذرونا أزواج وغيرها من الآية نعم الضابط الثاني الاجماع لا ينسخ نصا من الكتاب والسنه ليه يا اخوانا الاجماع لا ينسخ نص ها النص ها نسخ مقدب لان يا اخوانا لا. لا بد ان يكون الناسخ متأخر عن عن المنسوخ صح طيب ما هو الاجماع متاخر عن عن الكتاب والسنه ها <تصفيق> النص ده هو الناس الطريقه اللي طيب ما ده شيء كويس احنا ها يكون بدري والناس يكون متأخذ فدي مش صح ولا ها تمام احسن هوا دي لأن لو ينسخ يعني خالف الحب وإذا خالف الإجماع النص فلا يعتد به ليه مش خطر مع الشيخ كده ان الإجماع لابد لهم النص الإجماع لابد لهم النص فإذا قلنا أن الإجماع ينسخ النص يبقى دليل على أن الإجماع خالف النص وهذا لا يكون ولا يعتد به اذا خالف ولا يعتد به اذا خالف طيب ثم قال الضابط الثالث النص لا ينسخ اجماعا طيب لينا النص ما ينسخش الاجماع معه دليل زيه شئنا قلنا قران وسنه اجماع تبليل النص ما ينسخش الإجماع <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ها؟ الإجماع إيش أيه وهو يجيه دائما ما يأتي الإجماع بعد النص فلا يصح أن ينسخ المتأخن المتقدم لا يصح الإجماع يأتي بعد النص فلا يصح أن ينسخ المتقدم المتاخر تمام لا بد ان يكون الناسخ هو الايه المتاخر وهذا واضح لا يمكن لالمه كما يقول الشيخ ابن زنمين بقى في المسالتين دول اثنين وثلاثة قال ولا يمكن للامه ان تجتمع على مخالفه النص ابدا لا يمكن ان تجمع الامه على مخالفه النص او على مخالفه دليل صحيح صريح. نعم. الضابط الرابع. القياس لا ينسخ نصا ولا اجماعا. لان القياس انما يلجأ به اله بعد وجود الحكم عند عدم وجود الحكم لا في كتاب ولا سنة ولا اجماع. ادور ذا على ايه? شانا قلنا القياس الحاقه اصل بفرع اللي تجمع بينهما? او الحاقه فرع برص اللي تجمع بينهما? الفرع ده ما تمشي على زمن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ينفع خليه ينسى الجواب لا نعم الطالب الخامس لا يقال بالنسخ اذا امكن الجمع بين النصين وهذا اولى وياتي في الضابط القادم نعم الطالب السادس لا يقال بالنسخ الا اذا عرف المتقدم والمتاخر وهذا اهم شرط للنسخ ان تعرف المتقدم من المتاخر اما بالسياق. واما باخبار الصحابي. واما بقراءة التاريخ. واما بغير ذلك. كما في حديث ابن علي يقول قدمت النبي قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسج. فسألته عن مسجد ذكر فقال إنما هو بضعة منك. يأتينا في شرق الباب. طيب صلى على رسول الله. انت بعد الوقت بقيت ايه? فقيت ايه? اصول. ما عدش يجزمك حمي. بقى كده على المكتب المتروه? وتقول هو الشافعيه احسن مني في ها? طيب. تعالوا كده انبات اللي احنا اخدناه? خدنا في الاول تعريف اصول الفقه. صح وبعدين اخذنا الاحكام التكليفيه اللي هي الواجب والمستحب والحراب والمكروه والمباح وعرفناها والصيغ الداله على وحكم كل واحد واخذنا الاحكام الوضعيه السنب والشرط والمانع والصحه والفساد وعرفنا كل واحد وضربنا نساء وبعدين انتقلنا للأدلة الشرعيه المتفق عليه القرآن والسنة والاجماع والقياس وبعدين خذنا الأدلة الإسبس ناسية اجماع خلاء الخلفاء وقول الصحاب اجماع أهل المدينة والالمصالة والعروض والاستصحاب وبعدين اخذنا القواعد الذي يفهم بها الاصول العام والمطلق المقيد والخاص النص ونظرنا في القواعد وبعدين عرفنا الناسخ والمنسوخ خلاص خلصنا هنا يعرفوا ما عادش حاجه خلصت اصول الفقه بس اهم ده بقى الباب اللي جاي ده لو فهمت الباب ده يبقى انت فهمت اصول الفقه ما فهمتوش يبقى تعيد الدورة تاني تسمعها في التسجيل تسمعها في, في الكاميرا تعيدها تاني تنزلها من على النت وترجع تاديها الكره تاني خلاص فصحصح معايا كده وفين الاخ هشام ولا الاخ احمد اعمل دور شاي الرجال ها فين الاخ هشام الاخ شايف فين شايدور دور شايدور الرجال كلها يلا بسرعه كده هقول اللي جاء مهمكش. ان شاء الله يعني مفيش راح ان شاء الله لما ننتهي من شات الله من الكتاب عشان ايه نروح نتغدى مع العيال ها فهمتم وكل اللي عليهم بالاشاره ايه افهم خلاص خلاص يا الله المستعان هيعمل له كشاف مرة واثنين مفيش مشكلة قال اصلي دورك نصير دورة صغيرة خفيفة يعني مش مستهنة ان شاء الله في دورة العقيدة نغدوكو يومين وروا بيتمين الله بمشاكلة قريبا بيتمين الله قال الباب الحاجي عشرة اخوانا زي ما بقول لك كده شيخ نور سين مش عارب شيخ نور هرب مين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 لا تعارض بين نصوص الشريعة في الحقيقة وإنما هو في ذهن المجتهد يبقى بي قعد عم خلي لماذا؟ لأن النصوص الصحيحة الصريحة لا تعارض بينها لا في الكتاب ولا في السنة ولا بينهما لازم يكون عند قاعده اساسيه كذا أنه لا تعارض بين الكتاب وبين السنة ولا بين السنة بعض البعض ولا بينا الكتاب بعضه البعض الأسئلة إن شاء الله الشيخ محمد ما جاوبش عليه. طب خلاص معنا فضل الشيخ محمد الصادق نجاوب عليها إن شاء الله خلاص هو فضل الشيخ محمد معنا بعد الانتهاء يجاوب على السيد فاللي عندي سؤال برضه ويضحفن بكلمة يعني ونذكرها لإخوان قال الضابط الثاني ادرسوا التجويد يا ابني في شو عم برايه صل على رسول الله هو خالد على كل ما القارئ قر اتعارض والترجيح اذا اول قاعده قلنا لا, لا تعارض بين النصوص لا تعارض بين النصوص انما التعارض في ذهن المجتهد انت الان وصلت لمرحله الاجتهاد خلاص شايف ان النصين دول ما يمشوش مع بعض من ناس يقرأوا فليتوقع ان انا هو مدعه من منه امشي ازاي ما يعرفوش الكلام مع بعض يلا يلا. يا ده يا ياخد يا لا امشي ازاي لا تستقبل القبله بغائط ولا بولو وبعدين يستقبل اعمل ايه شايف انا يبقى ده في ذهن المشتاق طيب التعارض لغه التماد والتقارب ومنه العرض واحد ناشف الطول قبل واحد بايه بالعرض تعارض كده تمام او تقارب قال واستلاحه دليلين يخالف احدهما الاخر في الظاهر اهل العلم يقولون اول خطوه ياخذها مجتهد هو الجمع بين الدليلين عندك دليلين انت شايف ظاهرهم لايه الطعام اول خطوه احاول اجمع ناخد مثال حديث ابي ايوب الانصاري في البخاري ومسلم لا تستقبلوا القبله بغايه ولا تستدبروه ولكن شرقوا او غربوا قال ابو ايوب فقد ان الشام فاجدنا مراحيق قد بن يدحوا الكعبه فلنحلل عنها ونستغفر الله اذا قل بالجواز ولا عدم الجواز عالم الجواز اين الى اجل في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفص فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبه عكس الاول نهى وفعل وفي مصر من حديث مروان الاسد قال الاخ ابن عمر بعيره ثم جلس يمول اليه مستقبل القبله قلت يا ابا عبد الرحمن الم ينهى عن ذلك قال يا بني هذا اذا لم يكن بينك وبين القبله الشكل لماذا فهم يمين إذا عندي فعن أبي ايوب فعن في امرح أعدى رجمع من الحديثين جمع العلماء فقالوا إذا كان في الخلاء أو في الصحراء فلا يجوز وإن كان في البنيان فإيه فيجوز لان لم نشمع من الادله اعمل بها كلها لا من إذ أعمل بالإيه بنصف الأليل طيب ان لم يستطع الجن يبقى أقول بالنسخ كحديث قرق بن علي قال قدمت المدينه والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد يبقى سنه كام ها سنه كام هجريه 5 ولا ستة? سنه 1 هجريه النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد في السنه الاولى السنه الاولى طيب ومصر بنت صفوان أسلمت في السنة الثالثة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثها: من ما تذق فلا اذا يباي يوم المتقدم ويوم المتاخر، يباي طبق, طبق متقدم ومصر متاخر فلازل على حديث مصر حديث طبق بن طيب، لا أدرت أجمع ولا أدرت أعرف الناس، أعمل إيه؟ ها؟ لا اتوقف بعدين ابدا في الترجيح فاش تتوقف ها تعمل زي القطر يجي واقف في المحطة المحطه او لا تنسير الوقت بين لازم تنزل لازم تدينا حكم طيب المرجحات عند التعارض نسمع اولها الضابط الثاني المرجحات عند التعارض 23 مرجحا المرجحات عند التعارض لا يشترط أن تشتبه ربما يكون واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أفصل أو أقل فإذا جاء مرجح من هذه المرجحات رجح يحد الدليل نعم ماذا انت لو انت مش عارف كيف وانت يا سباله كيف ترجح يعني مش عارف ازاي يعني, يعني انت معرفتش عرفتش ده الناس ينصص ينصص ما انتش عارف اعملها ما هو الناس عليه عليه خلاص من تشعر تجمع ولن تعرف عارف النسخ من المنسوخ هتبدا ترد. ما انا اقول لك او بقى هنشتغل فيه انا هديك ثلاثة وعشرين مرجح ترجح فيه نعم يرجح المتواتر على الاهان خلاص صل على رسول الله انا يعني اقول لكم اسماعيل إنما يضرب اهل العلم هذه الأمثلة لبيان العلم وإن فجل المسائل بفضل الله القديمة قد تكلم ورجح فيها أهل العلم ولكي تعلم النازخ والمنسوخ هناك كتاب موجود رسالة بسيطة كتاب اسمها النازخ والمنسوخ في القرآن والسنة عرفتها عرفت, عرف عرفت الأدلة المنسوخ بنفس الاسم تمام والجنع من الادله واضح في الاحكام او المرجح لا لا ازغل المؤلف الان المرجح الاول صلى الله عليه وسلم في كلام ليه خذ قمر من غير ما تتكلم عندنا حديث متواتر وعندنا حديث احاد ما هو المتواتر احسن جاب عن جد يحل عليه ايه انا شايفك تطلع من لا انت بقى بعد ان هي واحدة سبقاتها بقى خلاص خلنا طيب انت ممكن تاخد حبايه حلو من على رسول الله عندي حديث متوافر وعندي حديث احاد الاخ قال المتوافر هو الذي عدم تحيل العادة فواثوم على الكلم من اوله الى منتهاء اي في جميع طبقات السماء والاحاد قد يكون غريب او عزيز او مشروع طيب لو تعارض دليلان ايوما اقدم متواتر ولا الاحاد مثال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايوما ايها من زمغة فقطاه ده حديث متواتر وقال لا تنتفع من الميت الى هاد ولا عصر حديث احد حديث عبد الله بن عكيف اذا يوم يقدم حديث ابن عباس ولا حديث عبد الله بن عكيف حديث ابن عباس اذا, إذا دمغ الاهات فقد اهتهم لذلك قال الترمذي ايضا في هذا يترجح حديث ابن عباس على حديث عبد الله بن عكيف فتطهر الميت من بالدباب المراجح الثاني يرجح المتصل على المرسل اولا ما هو المتصل اتصال الرواب بس دي مش كلام علم يا اخواني لازم كلام علم الطالب هين هو كلامه صح ويستحق حبيتين حلاو ف... هو اتصل سنة ده. ده اتصال السنة من اوله الى منتهى ماشي خلاص. طيب هو عايز يقولك ما اتصلت سنده من اوله الى اخره من روايه الضابط العدل الضابط عن مثله أي يعني ذات الحديث الصحيح ما هو المرسل عايز واحد يتفضل ما قال فيه التابعين قال رسول الله فل. ها <تصفيق> ما قال فيه التابعين قال رسول الله تمام وبعد الراء قال من اسقط فيه من مال التابعين طب عندنا حديث متصل عن ابي هريره عن رسول الله وحديث مثلا عن سعيد بن المسيب عن رسول الله ايهما اقوى المنتصف تم مثال ذلك مثال ذلك روايه ابي داود روى حديث انا الاول هو روايه السعيد حديث انا حديث الاعرابي الذي بال في صائفه المسجد الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا او ضروا دعو لا عليه زوجته ها واريقوا على ذنه سجلا من ماء ده حديث البخاري ومسلم حديث انا رواية عند عند هذه رواية مرسله من مراثي ابي داود قال ان نبينا صلى الله عليه خذوا ما بال عليه من الطراب في القاف ثم اريقوا على ذنه سجلا من ماء ايه خلاف ان في ايه? زيادة في رواية المرسل وايه ايه? ما مال عليه من الطراب في ايه? فعلقوا. طيب لو بالا الان طفل في المنسل او رجل نرش الماء ولا نحمل الطراب? نرش الماء. ليه? لان الرواية المتصلة اقوى من الرواية المرسله رتنة قال ارقوا بس. اما الرواية المرسله قال ايه? خذوا ما بال عليه من التراب فترجح روايه المقتصر على المرسل نعم ترجح روايه الاوثق والاضبط والاذقر على مندوب في الاربعه برضو يعني وان كانت مساله تخص اخواننا اصحاب الحديث اللي هم منشغلين بعلم الحديث الحديث رواه البخاري قال حديث رواه محمد بن عبد الرحيم عن عفان عن وهيد عن يحيى بن سعيد عن ابي زرعة عن ابي هرية هذا الطريق طريق يعني فيه ايه اشكال بسيط فروعه أيضا البخاري من الاسناد الاخر عن مسدد عن يحيى عن ابي زرعة قال اخبرني او قال اخبرني ابي زرعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى ابو زرعه روى عن ماذا؟ عن النقص أبو ده من الصحابة ده ايه؟ ثانية والحديث جاء من إسناد من أبو زرعى. ومن الصحابه عن أبي هريرة لذلك الحافظ ابن حجر تتبع الرياض وأثبت أن البخاري جاء من إسناد الثاني ليقول إسناد المتصل إسناد من أبي هريرة ليثبت سماع يحيى بن سعيد من ابي من زرع. لكنه سمع منه في روايه القرسان. ولم يسمع منه في رواية المتصر. قال يوجه رواية اوسق والاضبط والاضبط على من دونه. طبعا حديث. قال حديث ابي مسعود حديث رواه مالك عن ابي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة عليه قلوا الله صل على محمد وعلى عالمه ورواه داود بن قيس وهو قرين مالك عن ابي هريره كلاهما نواه عن نعيم المجرم بنفس الاسناد المتساوي لكنهم اختلفوا في المخرج فروايه مالك قال عن ابي مسعود وروايه يوسف بن قيس قال عن ابي هريره وهو مخرج واحد نعيم المجرم يبقى نقدم رواية من مالك ولا داود ابن قيس تمام فتقدم دو... رواية ابن هريرة ولا نقدم رواية مالك عن ابن مسعود اللي هي ابن هريرة فيها الدواتر عن ابن مسعود احنا بنقوله الحديث خليبات داود ابن قيس عن نعيم المجمر عن ابي هريره ومالك عن نعيم المجمر عن ابي مسعود المدريب طيب هو نعيم روى الحديثين بس مالك قال ابي مسعود وذا التقيس قال مين ابو هريره يا اخواننا ما يجي حديث زي ده ما بيبصش نعايد بيبصوا للي تحت فأيهما أكبر ناوذ بن قيس ولا مالك لذلك قال أبو زرعة في هذا الحديث وقال أبو جعفر وقال غيرهما وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي عن حديث ناوذ بن قيس عن نعيم المجمل عن أبي هريرة قال هو طبعا عن نعيم عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبي مسعود والثاني عن نعيم عن ابي هريرة. وتابعه جعفر بن محمد قلت حديثه من المثل اخواننا ابن ابي حاتم قال حديثه رواه داود بن قيس عن نعيم المجمر عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مالك عن ابي مسعود قال ابي مالك اصح. ليه اخوانا? لان مالك اسناد كالشمس. وخصوصا في السنة مالك النافع عن ايه? عن ابن عمر. قال مالك اصح. وحديث داود خطأ. قيل لابي ان موسى ابن اسماعيل روى متابعة لدوود بن قيس قال ابي قلت مالك اصح واحفظ والحديث حديث مالك يتبع فلا يتبع الا ان هو حديث مين مالك طلب مالك رواه يبقى لا احد افقه ولا اعلم ولا اوسق من مين من مالك نعم يرجع الاكثر رواة على الاقل الاكثر رواة حديث رواه عشرة وحديث رواه واحد ايهما يقدر العشرة ليه والبعد عن الوهم وايه والخطر. مثال ذلك رفع اليدين في تكبيره الاحرام او رفع اليدين في الصلاه جاء اثر عن ابن مسعود انه كان يرفع يديه عند تكبيره الاحرام ثم لا يعود. اي لا يعود الى رفعها مرة اخرى. اذا في الصلاة كلها ترفع كمرة? هي مرة واحدة. وجاء عن ابن عمر انه كان يرفع يديه عند تكبيره الاحرام وعند الرقاب وعند الرفع من الرقاب. يبقى كم مره والربعة في حديث ثاني خليها لوحدة. تمام? يبقى جاء ابن عمر كان? وعن ابن مسعود كان? طب ايهما يقدم? ابن عمر ولا ابن مسعود انت بيقول ابن مسعود وابن عمر بتعمل ايه دي من دي ولا بتعمل ازاي ها بتقدم ازاي يعني اكثر بس ابن مسعود ليه؟ احنا مش, ف... مش خلي بالك الصحابة كلهم ايه عدو مش قولوا ده من ايه لكن احنا العلماء بينظروا ازاي طيب نشوف من روى مع ابن مسعود ومن روى مع ابن عمر نشوفوا من اللي معه رواية تاني فوجدوا أن ابن مسعود انفرض وأن ابن عمر روى معه برواياته بس بأنفاض مختلفة ثلاثة وثلاثين صحابي يبقى من اللي يقدم ما تقولش بقى ابن عمر ابن مسعود العمليه مش من ايه ها لا بالفضل ولا بالكبرى لذلك قال ايه قال ايه؟ ترجح روايه الراوي المتفق على عدالته على المختلف في عدالته تمام ولكن عندنا من الوان الأولى يقول مثلا ما زلنا مع الاكثر الروايه كلام الترمذي رحمه الله قال إيش قال رويا روى ابن عمر انه كان يرفع اليه اذا افتتح الصلاه واذا كبر للركوع واذا رفع راسه من الركوع ورواه ابن عمر ووائل بن حج وابو داود وابو حميد الساحلي في عشره من الصحابه منهم ابو قتاله وابو سعيد، وسهل بن سعد محمد بن مسلمه ورواه ايضا ابو بكر وعمر وعلي وانس وجاري وابن زبير وابو ريفه في جمع غيرهم بلغوا ثلاثة وثلاثين صحابيا رواه ابو ابن عمر إذا جاءوا الصح الويك من أخواننا ابن عمر وكمان هياتينا انه مع زياده ايه علم زاد على مجال ابن مسعود كذلك ايضا ترجح روايه الراوي المتفق على عدالته على المختلف فيه راوي قالوا ثقه سد وراوي قالوا ها تحتار خالف صدوق ايهما يقدم ثقه ثابت لا يوجد لذلك جاء حديث عند في مسند احمد وعند ابي داود من حديث ابي هريره انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى على جنازه في المسجد فلا شيء له وفي روايه فلا شيء عليه يعني ليس له ايه طيب وعنين احنا بالوقت كل صلاتنا فيه في المسجد فلما مات سعد ابن عالو وقاف طلب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا من جنازة في المسجد حتى يصلى عليها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ففعل فعال الناس عليهم أن صلوا على الجنازة في المسجد فقالت عايشة ما أكثر أو ما أسرع الناس أن يُعِبوا ما أو يُوكِروا ما كان يا رسول الله صلى يتعلم فوالله ما صلى على سهيل بن بيضاء إلا في, في جوف المسجد طيب عندنا من الوقت حديثين حديث عايشة تقول بجواز الصلاة في المسجد وحديث أبي غرائل يقول لا يجوز الصلاة في المسجد على الجناز ستذبع العلماء الاثنالين فوجدوا اسنال ابي داود حنيسة مريرة قال حدثنا مسدد مسدد ده يعني ايه فه. ثقة انسد قال حدثنا يحيى هو ابن القطار عن ابن ابي ذي ثقة عن صالح مولى التوأمة اه ده المطب الاولاد صالح مولى التوأمة ده حوط تحت خط عن ابي هريره قال للروايه الاولى فلا شيء له وحديث عائشه قال ايضا مسلم حدث من محمد بن حادث قال حدثنا ذهب قال حدثنا وهيب عن موسى بن عقبه عن عبد الواحد عن عباد بن عبد الله بن زوير يحدث عن عائشه كل هذا الاسلام ثقه فوجد ان الخلاف في من في رواية صالح مولى التوأم قال احمد صالح الحديث وقال ابن لا نأس به. وقال مالك بعد ابن انس وترك وطرك منه. وقال يحيى القطار لم يكن بثقة وقال الحافظ صدوق اختلط لذلك قدم العلماء حديث عائشة الذي رواه مسلم على حديث ابو هريره اللي رواه ابو داود وقال يجوز الصلاه على الجنازه في المسجد ولك الاضطرار من الانشاره واضح تمام نعم يرجح ما سلم من الاطراب على المضطر ما سلم من الاطراب يعني المخرج واحد قال رسول الله والمضطر قد يكون اسنانا وقد يكون مت عندنا مثاله ساعة يوم الجمعة اي ساعة هي قولين القول الاول هي من ان يجلس الخطيب على المنبر الى ان يفرق من الصلاة وهذا فيه حديث ابي بوربا والثاني هي اخر ساعة من بعد العصر طيب اي حديثين نأخذ قال العلماء روايه حديث ابي غربه مضطربه كما يقول مع ان الحديث رواه مسلم وهذا مما استدركه التربطيه على مسلم رواه مره مرفوع ومره موقوع ومره مرسل يعني من كلام ابي غربه يبقى الحديث مضطرب لكن روايه الحديث الثاني روايه ثالثه حديث ابي سعيد الخدري وابي هريره فثبت أنها رواية صحيحة فرجع ابن القيم كما في الزاد على أنها آخر ساعة بعد ايه؟ بعد العرص وإن لن تكن فيها ساعة صلاه كما قال عبد الله ابن سلام بن قال فاذا انتظر المرء الصلاة فهو في ايه؟ في صلاة فهو في صلاة نعم يرجع ما له شواهد على ما لا شاهدان الحديث اللي مر معانا في اول الكلام حديث طرق بن علي لما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن مس ذكر قال انما هو ايه بضعه منك وحديث بصره بنت صفوان قال من مس ذكره فليتعب طيب هل طرق بن علي شاهد قالوا لا لا شاهد لطرق هل لبصره شاهد قالوا نعم لها شواهد كثيره فقد روى حديث مصر قال الترمذي وفي الباب عن أم حبيبه وأبي ايوب وأبي ورير واول من توؤم واول انتونيس وعيشه وزيد بن خالد وعبد الله بن عمر وله ايضا شواهد اخرى يعني ذكرها غير من فرجه فلي فف فكل هؤلاء الصحابه رووا روايه من الله بروايه بصرة يبقى يقدم ان مس الذكر ينقض الايه الوضوء مس الذكر ينقض الوضوء نعم ترجح روايه الصحابي صاحب الوقعه على غيره يعني اخسوه <تصفيق> لو الشيخ ابراهيم انا كنت اسف ابو مخرب يا الشيخ اسمه الشيخ احمد الهلالي انت ما راحتش ابو مخرب الشيخ ابراهيم يا جماعه ما راحش ابو كبير. والشيخ بيقول انا رحت مصدق مين صاحب الواقع بيقول لك انا خالص بابوكي تفهمت انا الشيخ قال ده لا بس انا عارف ان هو مراش طب عندنا مثال في السنه عندنا مثال تقول يقول ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وتقول ميمونة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال إذا كلام مين يمشي. كان ميمونة دي في بل ابن خالته. وكمان الواسطة ابو راف. كان الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة. قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال. اذا ايوم يقدم صاحب الواقعه ان هو ميمونة ومراف على كلام ابن عباس. نعم. ترجح روايه الراوي على رايه ابن عمر يروى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل والنهار مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين ثم قام فصلى اربع المتصلات فلناخذ بقوله ولا برايين فنصلي مثنى مثنى ولا برايي وقالي فنصلي عن متصلات بقوله بقوله صلاه الليل والنهار مثل كذلك تقول عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قال يدعى العمل وهو حب اليه وما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى واني لا اصليها قال ابن القيم ورجح قول عائشة على فعلها لان صلاه الضحى تفعل وتترك لكن جاءت روايات اخرى فقالت انها يعني تصلى في كل وقت نعم ترجح روايه المثبت على الناس. المثبت الذي جاء الايه بزياده علم مثال. ها واحد اثبت واحد نافع لقد قال صدق ماذا؟ حذيفة وعايشة في القول احسن حديث حذيفة وعايشة عايشة ربي الله عنه تقول من حدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه كلاه خلص يأتي حذيفة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اتى صباطة قومه فبال قائما الصحيح. طيب. من الذي انفت ومن الذي نفى? فكيف ازفت زيادة علم. واجاب العلماء عن عائش الانها حدثت عن مرأة فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت الا جالسه. قال الحافظ وقد فعل للبيان الجواز فيجوز البول قائما والجلوس افضل سمع? نعم. نعم ايضا الخلاف أي بين ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في صيام العشر الاوائل من ذي منهم من قال لم يصب ومنهم قال صام فيقدم المسجد على النبي على نعم يرجح ما اتفق على رفعه على ما مقصود في رفعه ووقفه حديث اختلفوا فيه كما مر معنا وهو ما كان يسوم نبي صلى الله عليه وسلم شيئا من عشر ذي الحجة هذا روية موقوف وروية مرفوع لكن جاء بالإسلام المتصل عن أزواج نبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسوم تسع ذي الحجة ويوم عشراء وثلاثة أيام من كل شيء أمس كنا بنقول لإخوانكم فأبو كبير احنا عايزين يرجع تاني لعهد الالتزام الأول بمعنى ان كثير من إخواني مثلي طال عليهم الأمد فقصت خلوه تفتكر كده أول شهر التزامت فيه أول سنة كنت فيها على هل ينبيسها سلم شوف كنت بتصوم إزاي وتخل الليل إزاي وتقرأ القرآن إزاي وشوف تلوقتي بعد عشر وخمستاشر سنة بعدما تدل علم الهرز دادت أذاء له أنت ناقصت العبادة من ازداد عبادة بعد ذهنة العلم فبهى ونهى ومن تكاسل او تخاذل او قصر فليستدك نردت لهم مساء في لهم انا اتأول انتزام كنت لسه في العيلة وصعب الواحد يلتزم وكان الواحد بيعاني وبعدين تزوج مرضه في العيلة وبيصوم اثنين وخميس ما شاء الله تمام وبيحاول يصلي قيام الليل وكان الواحد من ايده كده يقول لك ان شاء الله يوم مقعد بأهل بيت الواحد كده في شقة الواحد كده قال ان شاء الله هخلي الاثنين والخميس دول ايه زي رمضان لما قعدت الواحد معيديش انا راخر بصوص بايه ما تغدى زي ايه فاحنا عايزين نرجع يوم السبت والحد والاثنين تلاتاشر وارمعتاشر وخمستاشر ان شاء الله ابدأ. ابدأ بقيام الليل. ابدأ بصير النهار. ابدأ يرجع للمصحف بعد الاخوه المتسللين ايه؟ ما فتحش من رمضان. صح؟ الله المستعان واللي فتحه يعني ايه؟ مين اللي خدم مرتين ثلاثة؟ انا عارف في رمضان ما شاء الله عشر ختمات وخمس ختمات وعشرين ختم. طيب مين اللي خدم اكثر من ثلاث ختمات في شوال يرفع ايه؟ عشان يحتاج بيه اخوات ثلاث ختمات بس يعني كم بقاء كل عشر من الله ولا واحد مش معولة يا اخوات طب ختمتين مش على لعنخاتنا بقى عشان ما ننضيش الدرس ونروح ما فيه خدمتين يا زوام الله خير بس مزبت كم في المية ها ختمتين ختمتين ختمتين اربع اربعا من العدد يعني كم في المية؟ سابعة من عشرة من واحد سنة <تصفيق> نبدأ ينفع الجالة وإحنا لإيه إحنا السنة والجماعة في قطة النجاب طايفة المنصور نحسمهم كذلك ولا نزكى على الله أحد مما لكم بمن غيرهم هذين نرجع نرجع أخوان والله لن ينفع العلم إذا لم نتقرب إلى الله عز وجل فنبدأ ثاني باع رجع نفسك ثاني للقرآن رجع نفسك للصيام رجع نفسك لخيام المين للعباد ليه فتنة الاخوه الاخوة ليه بسبب فرق العباد سبب فرق العباد قال ايضا يرجح ما اتفق على, رفع على ما اختلف فيه في حديث عن جابر رضي الله عنهما ابن عبد الله قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا أن تكون وراء الإمام خلي بالك معاك كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا أن تكون وراء الإيه؟ الإمام وحديث بعد لا صلاة إلا بأم الإيه؟ الكتاب سواء كنت وراء الإمام او كنت انت الامام او المنفرد طبعا مساله خلافيه فقهية خلاف سائق بين الصحابه ومن دونه طيب الحديثين دول في زياده حديث ما على عن الثاني اللي هي ايه الا ان تكون وراء الامام قال العلماء هذه الزياده الرابع انها مختلف فيها فقال بعضهم مرفوعه وقال بعضهم موقوف على جابر وهو صحيح كما ذكر ذلك العلامة الألبانية فإذا ثبت أنها موقوفة فيقدم عليه حديث عبادة وحديث اليورير من صلى الله عليه وسلم يقرا بها الأم الختاب فهي حذاذ خذاذ غيرتان ثلاث فرجح ما اتفق على رفعه على ما نعم يرجح ما اتفق على وصله على ما اختلف في وصله وارساله خلي بالك فرق بين الموصول وبين المرفوع. سيقول لك تبين فرق بينه وبين الامنه قد يكون مرفوه لكنه مقطوع اما الموصول اي متصل الاسناد من اوله الى اخره ومضى معنا حديث الجمعة ومضى معنا حديث اللي هو حديث ابي غرم ان هو جاء موقوفا وجاء مرسلا وجاء مرفوعا وقدم عليه حديث قال يا انها اخر ساعه بعد العصر نعم ترجح روايه, من لا, رواية من, لا من لا يجوز رواية الحديث لا يجوز هل لا يجوز الحديث بالمعنى على من يجوز ذلك اولا هل يجوز روايه الحديث بالمعنى ولا لا يجوز الراجح انه يجوز الراجح انه يجوز طيب لو عندي حديثات ظاهرهما التعارض وأحد الرواه يجوز الروايه بالمعنى فأيهما يقدم الذي لا يجوز لذلك حديث سليمان ابن حديث سليمان ابن محر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرزقن اذا كان احدكم في صلاه فلا يرزقن عن يمينه بي ولا بين يديه ولكن عن شماله تحت اي هذا الحديث رواه سليمان التحر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في صلاةه خلي بالك من اللواء الصحيح أصحى معايا تهتنا اللواء صارتوا ليه إذا كان أحدكم في صلاة تعجلت به عاجلة فلا يمسق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يسانه تحت قدمين رواه سليمان التحر قال فلا يبسق بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولكن تحت قدميه ايه خلال منهم؟ ها؟ ولا عن يساره يبقى سليمان ابن حربي قال لا عن اليمين ولا عن اليسار طب ازاي بقى والروايه الأولى قالت نعت عن اليمين فقط وأجازت عن اليسار طيب الآن في تعاون أبسق عن اليسار ولا ما أبسقش ايهما تقدم قال القطيع تقدم الروايه الاولى لان سليمان بن حرب كان يروي الحديث بالمعنى فتتغير الالفاظ يبقى الصحي لا يرزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله وتحت ايه يبقى جواز المسخ عن ايه على الشمال او على الياسالح. لا. طبب. نعم. لا بالزيادة ده فيه طعام. الاولية قالت يبسك على يسالح. والثانية قالت لا يبسك الزيادة ان يأتي بشيء لم يأتي الحديث الايه? الاول. نعم كما سيأتينا قريبا جدا في حديث ايه? وهو في بس ما يخش بقى في المسجد لو هو بيصلي برة او في مسجد حسباء فان ببرك به بقى فليقل يقول هكذا ياخذها في النوم تمام وطبعا احوالنا البساط في المسجد خطيئة وكفارات ودفاة هذا يحمل على مساجد موجودة لحد الان لما رحنا عند اخواننا في العريش وفي النوبة تحت في اسوان وجدنا مساجد ما زالت المفروشة في الحسباء كمساجد النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل الرشه كده ويربش الارض برقل او حصباء كده ويصامل عليه ده تكيف ربان اه والله تبت الجو حر وتجلس على الحقف ايه؟ راقب كويس كده تمام؟ فده لو بسق عليه وفرق او حكه بالارض اندفنت وانتهى الارض بخلاف لو في موكبلة او السرابيك او شيء منها زي في برضه وانا بقول لك يعني بمساله ايه بدايه الالتزام اخ زميل في العمل يعني كان معانا مشايخنا وكده وبنكلموه كده ففجاه التزم ما شاء الله بس التزم على ايه على شد خلاص الصح يا عمرو وتبقى ضغطه قرايه كده لأن انت لما تقرأ في كلام شيخ الإسلام في الباب ده تجد كلام طويل جداً فبدأ في قيام الليل الصيام افتت صاير اثنين وخميسة لا يوم ويوم مش ده حد الصيام إلى الله خلاص انا صير يوم ويوم انا اقيني ليه هدنا في يوم اشترى شيء الدين اعزكم الله واحنا عندنا مسجد في العبد فدخلنا نصلي صاحبنا عن داخل بالكدش وقع في الأول صلى السنه وقيمة الصنة صلى الناس بعد الصنة عادينا شنور مبارد ايه يا ابني ده سنه سنه مين بوز المكت وقبت سنه مين يا ابني فالمهم رجعت للشيخ ما كانش الشيخ واحدة الشيختان يعني فقلت له والله يا الاخ فلان عمل حاجة النهاردة انا بقالي كم سنة مش قادر حتى اكلم الناس فيه جل ايه ايه قلت له داخل النهاردة الظهر صلى بالحذاء في المسجل جل هو اعبرنا قلت له اه جلده كبير شهر كمان وشهر, وشهر يجي معانا خاطر طب تقول ايه درير يصن يوم ويوم ويوم ليل الليل يلا اسبوء لك مين وجلوس تدعم الكلام ده كان في خمسة وتسعين اربعة وتسعين لحد النهاردة لسه زي ما كيبني ولا جعش ومستنى خلاص حلق ولا قيام ليل ولا صدى ولا صيام ولا اي حد انتكس ليه؟ لانه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم شفتم السلاسة الذين تقالوا عبانة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمرو لما كان يبني قال يا ليتني اخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقولوا صنع ثلاثة ايام في الشهر بس قالوا ايه؟ قال له صم سبعة أطيق عشرة أطيق قال الصيام إلا الله دا صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما فخد بك فلما كبر معتش قال يا ابن خد تبت ايام في الشهر ليه لأن خير لهاك هد هدي محمد صلى الله عليه وسلم نعم يوجه النص على الظاهر يعني لو جاء نص وجاء ظاهر آية كما المسجد ضرب الشيخ ابن عسلمين قال في شرح الأصول في نسعة قال ما من صاحب ذهب ولا قد لا يؤدي زكاة الا صفحة دورين صفحة من نعم يبقى أي واحد عنده ذهب يجب عليه إخراج الإيه؟ الزكاة يجي واحد يسأل هل في الحلي زكاة حلي المرأة إذا بلغ النصاب نقول هذا فيه نص هذا فيه نص؟ كلمة سألتها خمسة اقوال الأهل العلم أرجعها أن في ليه الزكاة إيه هو النص؟ المراه التي أتت من اليمن فيها لبنتها ما سكتها أتوا قالت لا قال يسرك ان يسولك الله بسورين مننا يوم القيامة فقالت والقتهما وألقتهما للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى الحليم فيه زكاة الزكاة وحديث عائشه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يدها فتخات من فضه صرعته انها تزير لك قال حسبك من النار اتؤدي زكاتها قالت لا قال حسبك من النار يبقى الحلوي في زكاة ولا في الزكاة في زكاه اذا بلغ النصر يعني يرجح الظاهر على المؤول الظاهر على المؤول يعني الظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا لوليه. ها. الظاهر ماذا يا شباب؟ ها. أنه لا نكاح ايه؟ صحيح لا نكاح صحيح إلا لوليه الحنفية قالوا اي لا نكاح تام فالنكاح صحيح لقين هو ايه؟ نفس قالوا كيف قالوا زي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام تبلوها صلى بحضرة طعام حكم الصلاة صحيح او زي لا ركعة الا الولي ده مؤول يحتاج الى ايه الى ناص مش قلنا شروط التأويل ثلاثة ها؟ مش قلنا هم لكم الشيخ ولا لا شروط التأويل الصحيح كان ثلاثة من يقولهم أن يحتمل المعنى دليل. دليل. أن يكون هناك دليل يرجح المعنى من الآخر تعال اللفظ على المعنى للظاهر أن يكون مما تتحمله النظر تعال برحام اللفظ على ظاهره بدليل يرجح المعنى الثاني أن يكون مما تتحمله للغة أصلاح حسن أنه يبقى في مرة من يأتي خفص صابعا على رسول الله طيب هنا في هذا الحديث لا نكاح الا الولي المعنى المؤول لا نكاحها والمعنى الظاهر لا نكاحه صحيح لذلك رجح العلماء انه لا نكاح صحيح والتدل بمروءه البخاري من حديث ماخرب بن ابن يسار والمساله معروفه نعم يرجح المنطوق على المفهوم يرجح المنطوق على المفهوم المفهوم هو الذي يفهم عكس الايه؟ المنطوق من خرج من المسجد يدفع جنيه يبقى اللي ما يخرجش ايه؟ ما يدفعش خلاص يبقى ايه المنطوق عكس الايه؟ المنطوق طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء وابع وفي الحديث الاخر قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبز قال بعض العلماء فاذا كان اقل من القلتين فانه يحمل الخلص من من المفهوم طيب العمل الان عند ماء قليل هذا الماء الكوب هذا هذا المعاب انه ماء ده دون القلتين ولا لا دون القلتين طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء تهر لا إن الماء تهور لا ينجسه شيء وقال إذا بلغ القلتين لم يحمل خمس فهذا الماء إذا وقعت فيه قطرة بول لم تغير لون ولا طعم ولا رائحة ينجس ولا لا ينجس لا ينجس ليه؟ لعموب قوله إن الماء تهور لا ينجسه شيء خلاص اخوانا يبقى يقدم المنطوق على المفهول ايه قد يقوم قصد النبي صلى الله عليه وسلم قد لم يقصد لذلك العلماء الوصول يقولون ان دلالة الالفاظ دلالة المفهوم دلالة ضعيفه نعم يرجح القول على الفعل يرجح القول على الفعل لذلك بعض العلماء في وقعتين وان كان الترجح على خلافهما الذين نصروا قول ابي ايوم في استقبال القبلة وقالوا يحرم يحرم في البنيان والصحراء قالوا لتعارض سعل مع قول فيقدم الايه القول والذين اخذوا بقول ابن عباس في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمون وهو محر قالوا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يحر فلو حتى نكح ميمونه وهو محرم لا يجوز لغيره لانه لها عن ذلك والقول مقدم على الايه على الفعل اذا لذهبي المرحله الاولى اللي هي مرحلة الجمع من الايه إن امكن الجرم لكن مسألة زي المعاد. إن نبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم نبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح أجمع بينهم ازاي ما ممكن؟ يعني يسالك المحرم يتزوج ولا لا يتزوج إذا أنت كده رجع إحنا عايزين نجمع يمكن الجرم لا هنجمع ازاي اصل اتنين ضد بعض طب اشوف الناس ما عنديش تاريخ ولا عندي دليل على ان الوقعه دي قبل دي يبقى هل جا لي الترجيح ارجح بان صاحبه الوقعه ارجح بان القول مقدم على الفعل ارجح بالتواثر اشوف القران اللي ترجح ان لا يجوز للمحرم ان ينكح ولا ينكح ولا ينكح نعم يرجح ما ذكرت علته على ما لم تذكر يرجح ما ذكرت علته فاكرين اول مرجح المتواتر على الاحاديث اللي هو حديث مين حديث ابن عباس ايما اهال اندمغا فقدتهم وحديث عبد الله بن وكيع لا تنفع من الميت بهذه ولا عصر قالوا مع التواتر هناك عله اخرى ايه هي ان النبي صلى الله عليه وسلم بين العله من حرمه ايه الميت في حديث ايه حديث ميمونه احسن حديث ميمونه النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاف لميمونه ميت وهم يجرونها قال هل أخذتم إهابها فانتفعتم بيه؟ فتبتوا الوالي خذوا الجلد قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إنما حوم أكلها يبقى النمسة صلى الله من الايه؟ العيلة اللي يحمل من الميتة ايه؟ يبقى جلد انتفاع من ايه؟ والعظم والشعر والنيش والصوء تمام؟ لا يرجح الحظر على الإذار يرجح الحظر. على الإباحة. خلي بالك وانتبه معي جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة لا يحل من الفاظ ايه? هي الحرمة. مش من ادله الحرمة نفي الحل? لا من سيغ الحرام نفي الحل? لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه غير رمضان. طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر ذنوب ايش? سنتين. سنه الماضية وسنه مستقبل. طيب. المرأة في صبيحة او في ليلة عرفة قالت لزوجها استاذنك ان اصوم غدا? قال لا. ما تصوميش يا عم بكره الوقفه وعرفه وبصير سنتين يقفل زرق قال لها بقولك ما تصوميش ها تصوم ولا ما تصومش تخلي بالك زرق سنتين هتبقى ابتعد ها تصومش قولك واحدة انت متعصبين يا رجالة ايه ما تقول الا رمضان طيب حد يخالف اجماع اجماع صح كلامك مظبوط لا بصوا ليه قدم الحاضر على الايه على ال... ها على المباح او على المستحبات يبقى لا يجوز ذها الصيام سبحان الله العظيم ان المراه نقوله نقوله مقول الصادق لا يا حمرا يا كده الاسم ها الاسم لا ليس من حقها ليس من حقها ما ها؟ لا ولا استاذن هي عن الشريعه انك انت اغير غير رأي ولا <تصفيق> يا رجاله ده <تصفيق> ها؟ الحريم يعني رجاله رجاله يعني لا <تصفيق> نقولوا قوه المولى دلوقتي شريف يا شيخ ماشيوا <تصفيق> كم واحد ما اكتر من زوجه سن البأس والقوة بس كلكم الخايفين لسه خسرني عبد الرحمن طيب يسال على رسول الله تفضل لو عايز يفتر لو لو ما خلاص دي باثناء السياح خلاص ما خلاص جيت اثناء السياحة <تصفيق> لا لا تفتح لان لا يكتب <تصفيق> لا <تصفيق> هذا بالذات يا اخوان طيب حاضر هجاب. هذا بالذات فيه نص ولا تبتلوا اعمالكم دعا خصص الصيام النبي صلى الله عليه وسلم قنصين وجاءه منحه من, من لبن فقال ايه وجاءت المراه فقال الصوم يوم الايه وقال المتطوع الصين امير نفسه ان شاء الله وان شاء ايه افضل خلاص طيب لو المراه عايزه تقدم عليها من رمضان تستهزئ برضه لو صارت صيام نازل تستهزئ برضه لكن بعض العلماء قال إلا إذا ضاق الوقت فلم يبق من رمضان إلا بمقدار ما عليه. يعني جلس عشرة أو في عشرين شعبان وعلى عشرة أيام. بعد ما ما قال هنا. لا تستاذن هنا والجمهور على ما ايضا تستاذن لا في يبقى يرجع الخاص على العام. يرجح الخاص على العام النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط السماء الرش والله عز وجل قال واتوا حقه يوم حصاد. فاكرين الرجل اللي طلع له شكرتين رز هيطلع ذاك ولا ما يطلعش ليه واتوا حقه يوم الحصاد حصاد شكرتين رز ايوه يبقى يقدم الايه الخاص لا زكاة في حب او سمر حتى يبلغ خمسة اوسق خلاص يبقى ما دون ذلك لا زكاة فيه فيما سقط السماء عاد وآتوا حقه عاد خصفة بفيما زاد على خمسة اوسق نعم يرجع المقيد على المصر وده مر معانا في مسألة الدين والوصية مسألة الوصية قل نقيدك بالايه بالسلط. ومسألة الدين قيدت بايه? ب ها? غير الدين. دين غير ايه? غير مضار. نعم. يرجح المبين على المجمل. يرجح المبين على المجمل ودي صدق معانا. في افعال الحج وافعال الصلاة. اقيموا الصلاة ارس الزكاه خذوا عني مناسككم. فاهل مفيش واحد يقول لك صل اي حاجة يعني ايه اي حاجه ما عادش خلاص اقيموا الصلاه يبقى الصلاه المعروفه الصلوات الخمس كل صلاه فيها قراءه وركوع وقيام وسجود وغير ذلك من ايه من اعمال الصلاه المفتتحه بالتكبير والمختتمه بالايه بالتسليم يبقى ده اصبح مبين يقدم على العاد يقدم على الايه على العام نعم. يرجح الحقيقة على المجاز. اولا العلماء اختلفوا عنه في القرآن مجاز ام لا. شمس من ايه فقال فقال معنى كلمة مجاز يعني مغض الموضوع لغير ما استعمل له. كقوله تعالى رأي أو كقوله رايت اليوم ايه? اسدا. الحقيقة اللي ايه? يا راجل عم يقول رأيت اسدا يبقى الحقيقة رجل يبقى حيوان رأى اسد الحيوان ده الحقيقة لكن المجال ان رأى ايه رجل شجاع. فيمهر الكلام من ايه من السياق رأيت حيوانا رأيت اسدا يأكل حمار يبقى رأيت حيوان رايت اسدا على المنبر يأمر بالمعروف وينها المنكر مرار رجل شجاع يبقى في القوى يبقى الاسد حقيقه للحيوان ومجاز للرجل الايه يبقى دي الحقيقه والايه والمجاز يقدم الحقيقه يوجه الحقيقه الارض الظاهر كما قول الجمهور في مساله خلاف الامام احمد النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل انا اتوقع من لحوم الايه قالوا ايه نعم توضعه حمل الجمهور الوضوء بمعنى بكل اليدين والمضبط ده حقيقه ولا مجازة ده مجاز لكن الحقيقة يحمل على الايه الوضوء الحقيقي لهي له الاركان الستة الاربع فروض اللي ذكره في الايه وهذا ما اختاره الامام احمد ورجحه النووي مع انه شافه ايه المنهب قال وهذا المذهب. وإن كان الجمهور على خلافه لأنه اقوى ايه دليلا اقوى دليلا فيعني ايضا كلمة الصلاة كلمة الايه الصلاة اللغة او الحقيقي اللغة الحقيقي للصلاة هي ايه لا الحقيقي الصلاة المعروفة وفي المجال او في اللغة الدعاء طيب لو حد واحد يدعو لقوم، هل يلزم الوضوء؟ والله عز قال قالوا عليه يعني ادعو له وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يدعو قولي لا يقبل الله الصلاة الصلاة تحمل على الدعاء ولا على الصلاة الحقيقية؟ الصلاة الحقيقية يبقى الاصل حمل الله على الايه؟ على الحقيقة طيب خلاص أنت الآن استطعت بالمرجحات هذه أن ترجح بين الأدلة ممكن الدليل تأخذ لها مرجح أو اثنان أو ثلاثة أو أخصى من هذه المرجحات لكن البل القادم دمان بيبين لك المجتهد وشروط الاجتهد نعم آه طبعا هناك فروط فرق بين الحقيقه وبين الظاهر وبين النص لما عايز تعرف الفروق روح حك الراصه واكتب كل واحد وتعريفه هتلاقي يجب فرق بينهم ومثال عليه نعم هذه المثاله الخلافيه بين العلماء بعضهم يقول نعم وبعضهم يقول لا والراجح ان الجمهور اثبت ذلك كقوله واسال القرية القريه التي كنا فيها المقصود ايه واسأل اهل القريه نعم الباب الثاني عشر الاجتهاده والتقليد خلاص بقى احنا عندنا الناس خلي بالك معايا كده عشان تفهم الباب ده ايه انت واحد من ثلاثه انت واحد من ثلاثه اما ان تكون مجتهد واما ان تكون متبع واما ان تكون ايش مقلد حاجه من ثلاثه يا مجتهد يا متدرب يا مقل وكل واحد له حب نبدا بالمجتهد اللي هو اعلى فقال فيه سبعه ضوابط الضابط الاول الاجتهاد بذل العالم المؤهل وسعه, وسعه, وسعه في استنباط الحكم الشرعي <تصفيق> يبقى الاجتهاد بذل العالم المؤهل وسعه في استنباط الحكم الشرعي وناخد الواجب بعد شويه شروط المجتهد اذا توافرت فيك هذه الشروط فانت من اهل الاجتهاد يبقى يحرم عليك اتباع او تقليد يبقى انت يجب عليك ان تنظر في الادله تجيب المغني وتجيب الام وجيب الاستذكار وحشيه النعمديه وليل الاوتار المدار الخمسة قدامك وتاخد المساره وتاخد الاقوال والقائلين وتبدا تعمل ايه ترجح تبدا ترجح ليه لان انت وصلت لمرحله مجتهاء اصبحت مشتهي للان فترجح بين الاقوال ولا يجوز لك التقليد هذا المجتهد بذل العالم يبقى شرط ان يستدل الوظ و يجزل جوده في استنباط الحكم الشرعي نعم الضابط الثاني الاتباع قبول قول القائل مع معرفه دليل طيب انا خلاص يا جماعه والله ما احضرش اكون مجتهد لسه بدري شويه اعمل ايه اكون مبتدئ اتبع عالم مع معرفه الدليل حكم نقد الوضوء باكل لحم الابل يركض ولا لا يركض وهذا قول الامام إن احمد والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل انا توضا من لحوم الابل قال نعم أن توضاوا من لحوم الابل حكم نقل الوضوء بمس الذكر ينقض ولا لا ينقض ينقض هذا قول بلاد والدليل كذا حكم كذا القول كذا والدليل كذا هذا يسمى إيش متبع هذا يسمى متبع فهذا والأول يحل لهما أن يفتيا يقول وينقل قول العالم الأول يفتي والثاني ينقل يقول والله قال الإمام أحمد كذا ودليله كذا يبقى ينقل. لا ولد ياشتاين ويفقل الثالث ينقل بالدليل الثالث الثابط الثالث التقليل المتبه؟ لا يرجح منه عارف حاجة ده هو يبقى عارف قول الدليل نعم الضابط الثالث التقليد قبول قول القائل بدون معرفه دليل يقول لك حكم المظاهرات حرام ليه الشيخ قال حرام حكم كذا يجوز للشيخ قال ليه بعرف شو هل كده وخلاص اسمه ايه مقلد وهذا من الايه ماخوذ من القلاله التي يقلد بها الايه البعيد واتباع من ليس قوله حجه طب العالم بتاعك ده قول حجه ولا مش حجه مش حجه تخيفوني ليه الحجه في قول من يحلنا في القرآن والسنة والايه والإشماع في الأدلة الشرعية لكن هذا العالم ما أنه وصل درجته فكل يؤخذ من قول وإيه ويراب إلا صاحب هذا قبل واشار إلى قبل أن صلى الله عليه وسلم مع <تصفيق> الضابط الرابع قد يكون العالم مجتهدا في إثبات النص مقلدا في استنباط الحب والعكس وقد يكون مجتهدا في باب مقلدا في غيره لو قلت الان بالبلدي كده زي ما بقولوا هناك حديث اختلف العلماء فيه قال الشيخ الالباني صحيح وقال الشيخ ابن عثيمين ضعيف يقدم من <تصفيق> الشيخ طبيعي الشيخ الألباني ليه لان طول عمره في هذا الايه الفن لكن لما نقول هذه المساله ذكر العلامه ابن عثيمين فيها خمسه اقوال ورجح القول الفلاني ورجح الشيخ الالباني القول الفلاني ايوه يقدم ابن عثيمين مسألة قيل رجل تقيه الامه اقعد عايز ياخذ قوم يقدم بلغ حد الاشتهاد اما الاولى الشيخ ابن عثيمين بلغ حد الاشتهاد يبقى ايوه يقدم قد يكون مجتهد في باب مقلد في ايه في اخر وهكذا سائل العلماء ولا يمكن هذا على ذا شوف بقى الاعمش الاعمش ده من رجاله يا اخوانا الحبيب وابو حنيفة من رجال ايه الفقه الاعمش ده في يوم ذهب الى الامام ابي حنيفه في مجلسه قال يا نعمان. ده اسمه ايه؟ الإمام أبو حنيف ما تقول في كذا قال كذا ما تقول في كذا قال كذا ما تقول في كذا قال كذا حتى ردد إليه الأحكام ثم قال بعد ما امتعد من فتاة قال يا نعمان من أين لك هذا؟ جبت الكلام ده من ها؟ منضبط كده كل واحد صنع بذور عليه؟ على صنعته لو دخل كهرباء بيعمل ايه بص على الله المفاتيح لو دخل تنباد يدخل على طلع الحمامات لو دخل واحد بتاع سرر يبص على الحفاظ كل واحد يضع عليه ها هكذا على صنعته فقال من اين لك هذا قال انت حدثتنيه عن فلان عن فلان عنه وعن فلان عن فلان وذكره الاسمين الى الاعمش فقال الاعمش يا مأشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصيادة يعني السلبر من غير دكتور ينصف المرض مالوش لازم هيركتب من ايه انتم الاطباء ونحن الصيادة تعال بقى شوف الامام احمد والامام الشافر الامام الشافعي يقول يا ابا عبد الله اذا صح عندكم الحليل فاعلمونا نعمل به لانه يعرف قدر الامام احمد في الرجال اذا صح عندكم الحليل فاعلمونا نعمل به الامام احمد حج مع محمد بن الفضل البذاذ قال فذهبنا الى مكة فافتقدته بعد صلاة الصبح فدرت على المجالس مجالس ايه؟, ايه علم علم ايه حديث والرجال لان معروف احمد الفقيه يروح للفقهاء والمحدث ورقل المحدسين وكان الحرم لم بالمجالس المجالس فضل يدور مجلس مجلس فلما يجيته فذهب فوجده يجلس امام غلام صغير فقال يا امام قرط مجال سفيان وحماد وزياد الناعله وغيرهم وهلم جره من التابعين وجئت لتجلس الى هذا الغلام الى هذا الشاب فقال الامام احمد اسكت اسمعوا ان فاتك اسناد اخذته بنزول ولا يضرك كذلك في دين بدل ما تقول حدثني فلان عن فلان عن النبي مش هيدورك لو قلت حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي بدل ما يبقوا اتنين بقوا كام تلاته مش هيدورك في دين ولكن اخشى ان فاتك عقل هذا الغلام قلنا الى يوم القيامة. قال من هذا؟ قال هذا محمد بن ادريس الشجع تشوفنا ايه يا احنا عمالين في ونفسق في بعضه. ايه يا ايه يا هذا العلم يزيدك نعم خلي بقى عشان تشوف شروط عشان تشوف انت لك بعد دي وتحاول تحصله. انا اضغل لك اول ثلاث شروط النوم عندك خل عنه لا واحد واحد الضابط الخامس. شروط المجذهب تتعة ها. واحد الاسلام اظن ده عندنا كل ها الحمد لله ده اول شرط التكليف برضه. ايه فضل الله كل مالك عهد ولا حاجة مالك عهد ادي كمان شرط ثلاثة ان يكون عالما بالقرآن اه هنا بقى خلي بادك والعلماء قالوا العالم بالقرآن يقتضي العلم لخمسة أشياء العلم بأحكام القرآن اللي هي آيات الأحكام العلم بأسباب النزول العلم بالناثخ والمنسوخ العلم باختلاف القراءات، العلم بالتفسير وظن ما شاء الله كلكم المسائل دي سهل. أقولهم تابع العلم بأحكام القرآن الآيات اللي بتتكلم عن الأحكام العلم باسباب النزول وخلي بالك في كتاب اسمه ايات الاحكام وفي كتاب اسمه اسباب النزول وفي كتاب اسمه الناسخ والمنسوخ في القران ها وفي كتاب اسمه اختلاف القراءات هذا اربعه وكتب التفسير موجود يبقى ده بس انت بتقرا اذا الشرط كمال خلاص يا تعرف هذا لك رأي ما أن يكون عالما بالسنة مميزا صحيحها من سقيم و يكون مقلد في هذا الباب طبعا أن ينظر في الاستناء صحيح والحسن وضعيه نعم أن يكون عالما باللغة العربية آه دي مهمة جدا نخمن عشان يفهم الألفاظ ويفهم يفهم والتقديم والتقدم والتأخير البلاغة والاستعارة نعم ان يكون عالما باصول الفقه ما تروح تقدم مثلا في كليتها زي كليه دار الألوم قالوا عندك اختبار قبل ما تخش الكليه قوي؟ ماشي مش مشكله تيجي بقى تقول لك من اشهر شعراء الجاهليه طب وانا شعرفتش من قائل هذا البيت وانا اعرف البيت عشان اعرف من قايله اصلا ها فتلاقي فعلا الناس دكتور مطلع لك مجلد في البلاغة وفي مش عارف ايه وايه وايه ايه يا حبيب فالمقصود اخوضنا باللغة العربية بأصول اللغة العربية وليس التفاعر ايه عندما تكون على الأقل ملم بوصول بأصول اللغة نعم أن يكون عالما بمسائل الإجماع وهي منضبطة ان شاء الله في كتب. أي أن يكون عالما بالناثخ والمنسوخ أي مع القراءات الناثخ والنسو في في السنة لا أي يكون ذا ذكاء وفطنة والحمد لله كلكم أذكياء وسهل سهل خالص ابشر شاء الله بإذن الله ذكر الكتاب دا وذكر الكتاب دا كويس ستصل إلى مرحلة لشتها طيب أنا أضرب لكم مثال عشان يتضح لك المقال يرخص ما نضع كيف تكون مجتهد ها اتفضل اثمن نعم الضابط السادس الضابط السادس الاجتهاد لا ينقض باجتهاد اخر يعني رجل اجتهد اجتهاد وفعل فعله ثم تغير الاجتهاد في وقت اخر هل يبطل الاول صلى رسول الله رجل في الصحراء اذن الظهر فاجتهن فصلى الى هذه الجهة وبعدين شوية الشمس مالت فجه العصر فاجتهن فقال لك لا مش ممكن تبقى القبلة كده لا دا القبلة كده وان مصر للجهة شوية والمغرب اذن جاءه اخر فقال القبلة هنا يبقى يعني ايه يعدي الظهر والعصر ولا ما يدهومش ما يدهومش لما وصلنا لايه باشتهان نعم الضابط السابع لا يجوز التخليد الا بشرطين واحد ان يكون المقلد عاميا عاجزا عن فهم الدليل اثنين ان يستفي عالما ثقه تقيا عالي مطلع سابق. ما حطهاش في عالم ما ما على مساجد فرعوز كلها لحد ما يلاقي عالم أو امام يقول يزشتك ما اشطال ها لا قولوا له هاتفتين جيليه هاتفتين جيليه او هاتف ابنه كل منه عشان تبقى احبار او كلام لا لا يجوز ها؟ بل انت اذا كنت تستطيع النظر فلا يجوز لك التقليل واذا كنت لا تستطيع فيجب عليك ان تبحث عن عالم سقة عن عالم ايش ثقة فيه حتى وان خالف هواك معه الباب الثالث عشر اخر باب في كيفية الوصول الى الحكم الشرعي كيفية الوصول الى الحكم الشرعي يعني هناخد مسألة نجتهد فيها انا برد لكم مسألة وانتب شاء الله لما تروح تعمل المسألة نعم وفيه ثمانية ضوابط الضابط الاول تصور المسألة تصورا صحيحا اخترت لكم مسألة حكم اغتسال يوم الجمعة يبقى المسألة اللي انا نتكلم فيها يا اخوانا حكم الارتسال لأول ها؟ لا اخلاص بقى احنا خذنا المسألة احنا ماشيين مع بعض اوه حطينا المسألة والزامة طب بعد ما حطيت المسألة اول شيء تعمله تعمل ايه اقرأ الدابط كل الضابط دي في الترتيب الضابط الثاني اذا كان في المساله اجماع فلا يخالفه يعني المساله دي حصل فيها اجماع ولا لا مفيش ترى لو انا مثلا سم المساله دي وجيت ابحث حر جماع المراه في الحي. هذه المساله عايزه ابحث ابص لاجس و على انه لا يجوز اتيان المراه في الحي. هتحس اذا هتمحى زينا انت حضرتك المساله كده خلص اني تقفل. ترى ما هو في المساله هتجمع هتدور زينا اصل ما فيش اصول ولا تروح فاجماع لا يجوز لك ان تقارب لكن المساله اللي معانا فايش نرجع لمسالتنا الاوليه حكم مسلم والجمعه فايش لا كويس بعد كده اعمل ايه فيخلينا ان ها الضابط الثالث الاطلاع على اقوال اهل العلم في المسألة ومعرفة ادلة في كل فريق يبقى ادلين من, من الثلاثة اعمل ايه؟ اشوف الاقوال المسألة فيها كم قول؟ قولات قول الاول ان غسل الجمعة واجب والقول الثاني ان غسل الجمعة ايه؟ مستحب. يبقى دي اول خطوة خطوة تاني مين اللي قال ان غسل الجمعة واجب؟ ابدأ ابو هريره ابو سعيد ولا بيصرحها البصري ولوية عن مالك ودول الظاهري ولوية بعفة عن احب يبقى دول بيقولوا بالايه؟ بالوجوه على المنقيد من ذلك القول الثاني مستحاب قول من قول الجمهور ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد وغيره خلاص؟ يقولون بالايه؟ بس إذا انا عرفت الأقوال وعرفت الإيه؟ القائلين فبقى ايه الأدل للمرحلة التالية تأدلت كل فريق الذين قالوا بالوجوب استدلوا بسلاسة أدل قلوا النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلف، قولوا النبي صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل قلوا النبي صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام ايه مرضى يغسل جسده وراسه ده فريق الوجوه فريق الاستحمام استدلوا ثلاثه الايه الدليل الاول نبيس صلى الله عليه وسلم قال من تربى فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه كان له بكل خطوه دليل الثاني قول نبيس صلى الله عليه وسلم ايضا من تربى يوم الجمعه فلها ونعمت ومن امتثل فالغسل ايش افضل فالغسل افضل الدليل الثالث فعل عمر مع عثمان لما دخل عثمان وقال والله ما زدت على الوضوء فلم يقتس ولو كان الوضوء واجباً, واجباً لربنا العمر للاقتساب خلاص إبقى أنا جبت الأقوال والقائلين والأدلة نمر الضعر أعمل إيه فقال الضابط الرابع دراسة أدلة العلماء من ودهين الثبوت والدلالة ودي اللي بيسميها العلماء عمليه الترجيح اولا انظر في الادله من حيث السهوب قال ان الادله بتاعت الفريق الاول كلها متفق عليه يبقى ثابته ولا غير ثابتهادله بالفريق الثاني حديثاه رواهما وسل والثالث رواه اصحاب السنن واختلفوا فيه والراجح انه صحيح يبقى ثبوت الايه الدمين. طيب ثمات الأدلة من حيث الايه ها؟ الدلالة من حيث عقل الثموك ومن حيث الدلالة ها؟ نجد أنها تدل الأولى على الوجود والثانية تدل على الايه؟ على الاستحباب يبقى أوجع للأصل اللي عدل في الترجيح ها؟ والايه؟ ترجيح اول مرحله اعمل ايه الجابه بين الادله اقول ان هذا تدل على الوجوب وهذه الاحاديث الاخرى صرفتها من الوجوب الى الايه الى الاستحباب يبقى اطلع بخلاصه ان غسل الجمعه ايش مستحب دي مسألة مساله طيب عشان بعد ما رجحت ارد على ادله القول الاول وابحث عن ادله تؤيد هذا الايه القول باستحباب الايه نعم. الضابط الخامس البحث عن ادله اخرى توضح حكم الشرع في المساله معه. طيب هل ان هذه المساله ليس لها اصل في الكتاب ولا في السنة جاءت رجل سلك عم الشيخ انا شايفك من الفجر سيد بتدكم واقف في المسجد وانت ظاهر قاعد على كرسي كل الناس شايفاه اه طيب واحد بيسالني في مريض في المستشفى وتعالى يتبرع بالدم ليه هل يجوز ولا لا يجوز لا تقول له ها يقول له ايش يجوز منين مدني مش عارفه انا بس كنت بره بالذات اه كويس ما تقلي على ايه بلاش الامه دي بلاش اجمعات الامه دي عشان الامه ما اشمعتش ما اللي يبقى نرجع لماذا يا اخوانا شوفوا العلماء قديمة انت لا عيس لا عيس تتصدق لذلك قال ايه الضابط الثالث الضابط الثالث على اقوال المجامع الفقهية ودور الفتوى والعلماء المعاصرين في المسألة اذا كانت حديثة, حديثة نازلة يبقى انا اقول انظر اهل العلم قماذا قال مجمع البحوث الإسلامي في مصر فتاوة اليدنية الدائمة في مكه المكرمه أشوف دار الإفتاء المصرية والسعودية ابحث والحمد لله عم الدغن مش بخليك نفسك في حاجة ازيلي اي حاجة هيجيب لك العالم كله افتل اي حاجة بس تاخد بالك اقفل الحوين اكتب بالك اكتب اي حاجه هتلاقي جايب لك 10000 موقع بيتكلموا في المساله اكتب حكم نقل الدم اجيب لك فتاوى والدوله فتاوى اللجنه الدائمه فتاوى دار الاستايل المصري فتاوى الفتاوى الفقهيه او الموسوعه الكويتيه او غيره هتبص تلاقي يعطيك اقوال العلماء في المساله ونقلنا بعض الفتاوى في هذا الباب نعم الضابط السابع إذا لم يجد قولا للعلماء ولا نصا في المسألة نظر إلى عمومات النصوص الشرعية وأجراجها تحتها إن كانت من أفراده شوف بقى هو مش لها حد يتكلف مش لها حد يفتيب. مش لم يقف على فتوى ولا قول هو بلغ لأيه خلنا خلي بالك ده كلام ده الكلام ده الويه لرقم واحد اللي هو بإيه؟ اوى تكون مقلد او متنى وضعه وضعه هذا برقب واحد نظر بقى وضعها تحت العموان زي ما الاخ لزابة قال قال لك نظرنا على ايه اخذنا نقل الدم قياسا على الايه على الحجاب على الايه على الحجاب وده سلم قال شرطه محجب لما يخرج الدم وهتكلم في امور اخرى هي ما يميحها للضرورة وكذا وكذا وكذا فاقول يجوز او لا يجوز بناء على القواعد العامه فان لم يجد هذا الضابط الاخير الضابط الثاني. اذا لم يجد قاسها على ما يشابهها او يتفق معها في العله خلاص اشوف اي شيء شبيه لها كما قاسوا الهرب على القطر وكما قاسوا القحل على الخرب. والبير ايضا قصد على الخمر والمخدرات قاصوها على الخمر وغير ذلك فنقول الواجه انها تقاس عليها وبذلك بفضل الله عز وجل وحوله وطوله ومدنه نقول قد وصلنا الى نهاية, نهاية هذه الدورة المباركة دور الاصول على وادي الملفان اخر ان شاء الله تعالى واجلس يا ابني كل انت في مكانك ما لو سمحت اجلس يا اخو انت مش مش اجلس يا ابني انت لسه مش قلنا ما حدش يقوف ايوه ان شاء الله تعالى آآ بعد آآ شهر من الان او بعد شهر الاسبوع بعد اخوانكم تنكموا الكتب سيعقد امتحان ان شاء الله في هذا الكتاب لمن اراد ثم بعد ذلك ان شاء الله تعالى يسر الله ببعض الدروس وقبل يعني ان نخطر لا يسعنا الا ان نستمع كلمه لاقوله الشيخ محمد يعني يضحفنا بها فليتفضل نسال الله عز وجل الله ان يسدده وان يرزقنا اليه الاخلاص بالقول والعبد ومن يستدى بهديه اليوم الدين ثم من بعد دقيقة ونصف إلى دقيقتين المجلس طال أمام أحمد رحمه الله كان يقول إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب انا أشكر اخواني جميعا على حرصهم وأسألكم بالله أن تداوموا على هذه المجالس وأن تدعوا إليها النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك وقال صلى الله عليه وسلم أدالوا على الخير كفاعله فقال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان هذه المجالس أفضل المجالس كما قال ابن مسعود تنشر فيها الحكمة وتتنزل على أهلها الرحمة وقال ابن مسعود ايضا كن عالما فإن لم تستطع فكن متعلما فإن لم تستطع فاحبهم فإن لم تستطع فلا تعاديهم أو كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذه مجالس مباركة احنصوا أيها الإخوة الكرام والله إنه لشيء مشرف وكما سمعتم من شيخنا الشيخ وحيد حفظه الله هذه القولة تركتم بيوتكم وجئتم إلى هذه المجالس وبعض الناس ربما في حاجة إلى عمل هذا اليوم لكنه جاء لله من أجل طاعة الله ومن أجل أن يحيي هذه السنة المباركة أن ينشر العلم وأنصحكم ونفسي بأن نخلص في وجودنا في هذه المجالس لأن الإخلاص ثمرته عظيمة والإخلاص يكون أن تطلب العلم لله لترفع الجهل عن نفسك وعن المسلمين الأمر الأخير اوصيكم ونفسي أن تنقلوا ما سمعتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بنضغة الوجه لمن سمع مقالة منه صلى الله عليه وسلم ثم بلغها ثم قال صلى الله عليه وسلم رب مبلغ اوعى من سامع وخير الناس كما قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرية للناس بماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر شيخ أي من جاء من بلاد بعيدة وقطع مسافات وسافر جاء عليكم لينقل هذا العلم الذي تعلمه فانقلوا أنت إلى مسجدك إلى أهل بيتك إلى زملائك في العمل تواصى لأن النبي صلى الله عليه وسلم بل كما جاء القرآن في صورة الجامعة صغيرة المعنى أو صغيرة المبنى عظيمة المعنى قوله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين ووفقنا العلم النافع والعمل الصالح وأكرر النصيحة احرصوا على هذه المجالس واذعوا إليها مرة بعد مرة جعلكم الله تبارك وتعالى مفتيحة للخير مغليقة للشر هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبرك على نفسنا مين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا آياتنا يات القرآن شموس هلّت وارتسمت فرحتنا، تعلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحَدَّنَا الله وكبرنا الله عقيدة في عبيب الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب